فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه وأما من خفت موازينه فأمه هاويه وما أدراك ما هي لا هم حاميه